وزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل هل يصح لي أن أطوف راكبا على كرسي او غير ذلك حتى لو لم أكن متعبا الطواف راكبا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف راكبا على البعير وطافت أم سلمة راكبة على البعير لذلك العلماء يختلفون في ذلك هل الأفضل أن يكون راكبا الأفضل أن يكون ماشيا وهذا في مناسك الحج أنا أقول بأن الطواف راكبا وإلا لم يكن به حاجة صح الطواف إن راكب الكرسي والكرسي هذا كهربائي ما أحد يعني يدفعه وهو بنفس التحكم فيه كهربائيا يطوف السبعة أشوات صح الطواف ولا شيء فيه حتى وإن لم يكن محتاجا لأن يركب فركب وطاف راكبا قد طاف النبي راكبا فيصح هذا